ما كتير من لف والمشاوير مليون طريق لكن اخترت كون سلفي سلفي وعمري محيط متربع التوحيد قربني نور الهدى بعدما كنت بعيد أيوه احنا سلفيين طول عمرنا عيشين أيوه احنا سلفيين طول عمرنا عيشين نمشي في طريق الخير نحرز جناب الدين نمشي في طريق الخير نحرز جناب الدين